الله رحيم إيه علاقتك بالرحمة الله موجود إيه علاقتك بيه بوجوده إيه قيمة ربنا في حياتك المسيح سأل التلاميذ من تظنون إني أنا من تقولون إني أنا أنا أبقى إيه وما زال ربنا بيسألك أنا أبقى إيه أنا أبقى إيه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 أنت بالنسبة لي كل حاجة أنت بالنسبة لي أنت اللي بتعمل فيه أنا لا أعمل أنت العامل أنت المحرك أنا بتحرك بيك أنت الموجه أنت تعمل فيه أنت تعمل معي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 أما قلبه فمبتعد عني بعيدا بيصلي وما فيش علاقة وفي إنسان بيصوم وما فيش علاقة كل علاقته بالصوم ايه نوع الأكل ايه معاد الأكل ايه الجوع من لكن علاقة ما فيش علاقة وفي إنسان بيروح الكنيسة يسمع ويتكلم ويتقابل بأصحابه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 طب هسأل سؤال قدين احنا موجودين في الكنيسة حوالي سبعة تلاف ولا تبان تلاف ربنا يقول لي كم واحد في دول طبعا جايز يقول لي عشرة تلاف دول ولي في بيوته لكن بالحقيقة كم واحد بتاع ربنا كم واحد يقدر يقول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 واللي بيحب ربنا يقول لي رب عايز اععد معاك على طول يقدر كل واحد فيك يقول عايز اععد معاك على طول ولا فلان بالذات اقدر اععد معاه كتير لكن ربنا ما اقدرش فلان بالذات اقدر اععد معاه كتير لكن ربنا ما اقدرش ما مركز ربنا في حياتك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 أنا بحب الحاجة الفلانية مربوط بها، بحب الولد ولا البنت الفلانية مربوط به، بحب اللقب ولا الشهرة الفلانية مربوط به، بحب المال مربوط به، بحب الجسد مربوط به، لكن إذا تفكيت من كل دول وبقيت أحب ربنا يبقى نلت حرية لبقت مربوط بده ولا بده. ولا بدأ بقيت مفكوك محلول فيش روابط مش متسلسل بحاجة انا حر كده زي العصفور اللي بيطير على شجرة يحط على شجرة وما ويسيبها ويروح شجرة ثاني حريته مش متعلق بحاجة يلاقوا قصادوا شوية حب ينقى واحدة واثنين ويسيبهم ويمشي مش متعلق بيهم مش متعلق بحاجة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 نقول له يا رب اعطني ذاتك اعطني حبك اعطني عشرتك معك لا اريد شيئا على الارض